وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ غُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ, للناظرين وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كل شيء فان يرجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين الا من استرق السمع شهاب مبين وَالْأَرْضَ مددناها وألقينا فِيهَا رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ من وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وَأَرسَ النَّرَّا حَلَ وَاقِ حَفَأَزَلناامِنَ السَّمَا إِمَا أَمْ فَأَسْقنَكُهُ وَمَا أَن تُم لَهُ بِخوجِنِين وَأَسَل النَّّ حَلَ واقِ حَفَ المامِ السَّم إأَ لَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ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 وَجَعَلْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ نُومًا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَإِذْ قَالَ لَمَّا امْسَنُون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ إلا إاب لسأب أي يكونَ م السجدين